وَلَ لَا رِرجَالُوا مؤمنِونَ وَنِساءُ مؤمِنَاتُلَْ تعلممُهُم آ تَطَأهُملَْ تعلمُهُم آ تَطَأُهُم فَتُصبَكُم مِنهُمعَوَةُ بغَرِعِل لودخِلَ اللههُ فيِي رَحمَةِ مَ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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا مِنَ الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع اليغيط به المكفاو وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرته واجرا عظيما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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُونَ بِنَبَئٍ فتبينوا, فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير مِنَ الأمر لعنتم ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشيدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طال